و ل ك م فيها جمال حين ي جمال ح ت ر و ن وحين ت س ر ح و ن و ت ح م ل و ا ب ل ك م إ ل ى ب ل ع ل و ن و الاسلاميه بانغيه إ إلا بشق ا ل أ ف إن ربكم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 لكم منه شراب ومنه شجا فيه تسيبون ينبت لكم به السرع والزيتون والنخيل و ا ل أ ع ن ا ب ومن كل الثمرات إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون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 وألقى في الأرض في ر و ا س ي تبيد ا بكم و أ ن ه ا ر ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ت و ت د و ن اسماء ن كمن لا يخلق ل يخلق أ ف الله تذكرون تعدوا وإن نعمة ل ا ل ح س ن الله لغفور ر ح ي م و ا ما ل ل يعلم ه ت س ر و ن وما ت ع ل ن ن و و ا ل ذ ي ن يدعون من دون من ا ل ل ه لا ي خ ل ق و وهم ن شيئا ي خ ل ق و ن أ م و الاسلاميه ت غ ي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 ساطير الأولين ي ل ح م ل و ا أ و ز ا ر ه م ك النابلسي م يوم و ن للعلوم و ن الاسلاميه ل ه ا ن من القواعد فخر عليهم السقف من, من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم ا ل ق ي ا م ة ي خ ز ي ه م ويقول أ ي ن شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم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 م و ا س و ا ب ج ه ن م خ ا ل د ي ن ف ي ه ا ف ل ب س مثوى ا ل م ت ك ب ر ي ن و ق ي ل ل ل ذ ي ن ا ت ق و ا م الاسلاميه ا س و ا ي ء الله الحسنى د ن ي ا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 ي ق و ل و ن س ل ا و ع و ا ا ل ج ن ة ب م ا كنتم ت ع م ل و ن هل ي ن ر و إ ل ا ا أن تأتيهم ل م ل ا ئ ك ة أ و يأتي أ م ر ربك ك ذ ل ك ف ع ل ا ل ذ ي ن م ن ق ب ل ه م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 ولقد كل بعثنا في كل أمة ر س و اعبدوا ل ل ا أن ل ه و الهدى ا ط غ و ت ف م ن م من ه ا ل ل ه ومنهم من ح ق د ع ل ي ه الضلالة ف س ي ر و ا ف ي الأرض ف ا ن ظ ر و ا كيف ك ا ن ع ا ق ب ة ا ل م ك ذ ب ي ن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 موسوعه النابلسي للعلوم ن و ا س ل ن ا من ق ب ل ك إ ل ا رجالا ن و ح ي ل ه م ف ا س أ ل و ا أهل ا ل ذ ك كنتم ر إن ل ا ت ع ل م و ن بالبينات والزهر وانزلنا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون افمن أ الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض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 اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظ ل ل الْيَمِينِ ه عَنِ يَتَفَيَّعُ ظلاله عن اليمين م ل ا ئ ك ة و ه م لا ي س ت ك ب ر و ن ي خ ا ف و ن ر ب هينيس م ف ع ل و ما مالي ر و و ن ق الله لا تتخذوا إلهين اثنين انما ي ن ن إ هو إ ل ه و ا ح د و ف ا هابون و ل ه ما في ا ل س م ا ء والأرض و ل ه النابلسي د ي و ص ا ر ا ل ل ه ت ت ق و ن و م الاسلاميه بكم من نعمة م ف ا س م ا ف الله ا كشف ل ح س ن ك منكم م فريق بربهم يشركون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 للذين لا ي ؤ موسوعه ن ن بالآخرة ا مثل ل النابلسي للعلوم الاسلاميه و اسماء ل الله الحسنى ن خ ر ي فإذا ا ج ج موسوعه ع ا يستقدمون و النابلسي يكرهون وتصف ه م ل أن ل ه م ا ل ح س ن ل ا ج ر م أن ل ه م النار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 إ ل ا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ما فاحيا به ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن في ذلك ل ا ي ة لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ل ب فائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا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 يخرج من بطونها شراهم مختلف أ ل و ا ن ه فيه شفاء للناس ان في ذلك ل ا ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 موسوعه ا ل ط ي ب ا ت أ ف ب ا ل ب ا ق س ي ؤ م ن ن و وبنعمة للعلوم ن ن دون الاسلاميه ل ه م ي ل ك م ر ز ق اسماء من ا ل الله ت و ا أ ر ض شيئا و ا فلا يستطيعون تضربوا ل ل الحسنى أ م ا ل ل ه يعلم ل وأنتم ا ت ع ل م و ن ضرب ا ل ل ه مثلا ع ب د ا م م ل و ك ا لا ي ق د ر ع ل ى شيء و م ن ن ر ز ق ا ه غير ز ر ب ح س ن ا ف ه و يوفق م ن ه س ر ا ج ت م ا هل ي س ت و ن الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون و ض ر ب الله مكر الرجلين أ ح د ه م ا أ ب ك م لا, لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أ ي ن م ا يوجه ه لا يات بخير هل يستوي هو من ي أ م ر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض وما أ م ر ا ل س ا ع ة الا كلمح البصر أ و هو أ ق ر ب إ ن الله على كل شيء قدير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 اسماء الذين كنا ن د ع و إ ل الله ق و لكاذبون يوم ا ل وضل س ن ه م ما كانوا ي ف ت ى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 واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا, الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غهلها من بعد قوه انكاتا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 فتزل قدموا بعد ثبوتها وتذوقوا ل س و ء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعبد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون م ا عندكم ينفد و م ا ع ن د ا ل ل ه ب ا ق و ل ن ج ز ا ل ذ ي ن ص ب ر وجرهوا و ا ب أ ح س ن كانوا ما ي ع م ل و ن م ن عمل ص الاسلاميه ح ذكر ن ن ه ن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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين, آمنوا ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي ل ي ح د و ن إليه ع ج ي و ه ذ ا ل س ا ن ع ر ب ي مبين إن ا ل ذ ي ن للعلوم ا يؤمنون ا ل ا س ل ا ي ه د ي ه م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 و موسوعه م النابلسي ا ل و للعلوم د ما ف ت ا ا و ا س ل ا إن ربك م ن بعدها لغفور ر ح ي ه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 ولا تقولوا لما تصف ا ل س ي ر ت ك م الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إ ن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب وعلى اسماء ل ذ ي ن هادوا ح الله ع ي ك من ق ب وما ن م ولكن ك الحسنى ن أنفسهم و ا ي ظ ب إن ربك من ربك ب ع د ه ان لغفور رحيم إ إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين ثم اوحينا إ ل ي ك لاتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ك لا ي ح موسوعه بينهم ا ل ف ن ا د ع و إ ل ى س ب ي للعلوم ربك ب ا ح ك م ة و الاسلاميه ح م و س ب ي ل ه و ه و أ ع ل م ب ا ل م ت د ي ن وإن ع ا ق ب ت م م فعاقبوا ب ث ل ما عوقبتم صبرتم ولئن به لهو خ ي ر ل ل ص ب ر ي ن و ا ص ب ر و م ا صبرك إ ل ا ب ا ل ل ه ولا تحزن ع ل ي ه م و ل النابلسي تك في ضيق للعلوم ه م ا ذ ا ل ا س ل ه م محسنون